يا طول صبر معاك يا اللي الزعل فنك مثل الطفل البرع ما خيب ظننا يا طول صبر معاك يا اللي الزعل فنك مثل الطفل البرع ما خيب ظننا رغم انك الغلطان ما اتركك زعلان رغم انك الغلطان ما اتركك زعلان واقول سامحني سامحني ريحني واقول سامحني صلحني ريحني وانتقبل عذاري هذا لطف منك يا طول صبر معاك يالي الزعل فنك مثل الطفل ارعاك ما خيبت ضناك يا طول صبر معاك يالي الزعل فنك مثل الطفل ما أخيب الله ورخ منك الغلطان ما أتركك زعلان ورخ منك الغلطان ما أتركك زعلان وكون سباحني صدحني ريحني وكون سباحني صدحني ريحني كفال عذاري هذا لطف من حبيبي يا عمري أحيى على شانك وادشوفك يوم خرجانت في أحزانك لا ينشغل بالك هو يجر عليك لا ينشغل بالك هو يجر عليك الشعور باني وحي لو أبتعد عنك أشعر بإني وحيد لو أبتعد عنك ونتقبل عذاب اصنع لك البسمات تفهمني ورعاني لا تكتر الزعلان من غمرت احزاني اصنع لك البسمات تفهمني ورعاني لا تكتر الزعلان لا تستغل صبري غيم العمر يجري خايف يجي لك يوم ويمل الصبر منك خايف يجي لك يوم ويمل الصبر منك ونتكفى العذاري هذا اخبري معك اللي مثل الطفل ارعاك ما خيبت ظننا